ولكن ما علينا عليكم الخيس ما حين ابدا نبدا بالتفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك اعتقد عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم God knows about them. He said, those who failed on their actions, we will take them to them a church. They will say, don't you know what they are doing. I'll tell you, I'll tell you. I'll tell you, فَأَثَأَنْتَ تَرَى يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 أذكر ربّك إذا نسيت أقول عسى أيّ أيّ ربي لا أقرب من هذا رشد ولا تقولن أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا شاء الله سبب نزول هذه الآية أن قريشا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم فلا ولم يقل إن شاء الله فلما لم يقل إن شاء الله أبط عليه جبريل عليه السلام خمسة عشر يوما فتركه لأنه ترك الاستثناء فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لسيما انه قال غدا أنا سأخبركم ثم نزلت هذه الآية معلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه بأسرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان شاء الله نزلت كما قال صالحان بن عباس مع الكلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله وكما في عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال سليمان عليه السلام قال لأطفن الليلة على مئة امرأة قال لأطفن الليلة على مئة امرأة كل منها تأتي برجل أو بمجاهد جديد في سبيل الله في رواية قال له صاحبه قل إن شاء الله في رواية قال له صاحبه قل ان شاء الله فطبعا صاحبه هنا الملك المقصود الملك قال الملك لو قل ان شاء الله فلم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته هنا في قوله لا تقولن إن شيء ان فعل ذلك اودا الا ان الله وذكر ربك اذا نسيت وذكر ربك اي بعد التقضي النسيان كما تقول اذكر لعبد الله إذا صلى حاجتك أي بعد انقضاء الصلاة نعم وهنا المفسرون اختلفوا في ذلك على قول ثلاثة قول أول إذا نسيت الاستثناء أن تقول في الشيء سأكل ساتزوج سأفعل كذا ونسيت أن تقول ان شاء الله فقل عندما تذكر ان شاء الله فقل إن شاء الله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة وهذا قول سعيد بن جبير بل هو قول ابن عباس وايضا ابن عباس اعتمد ذلك على الاستثناء يعني, لا يعني لو قال ذلك بعد سنة لا يحنس نعم والقول الثاني في قوله واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا غضبت لأن الغضب ينتج النسيان ينتج الغضب يكون به زهول فينتج النسيان في قوله واذكر ربك إذا نسيت إذا غضبت فإن هدوء القلب والنفس تكون بالنسيان ذكر الله جل جل في علاه والقول الثالث إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه فاذكر الله ليذكرك إياه, إياه. هذا حكاه أيضا الإمام المؤردي نعم فإذا الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه يعني أنه إذا قال والله والله لا أدفع المال لفلان ولم يدفع إذا قال إن شاء الله فلا حنس ولا كفارت عليه، فإن قال والله لا ادخلن البيت اليوم إن شاء الله، فإن دخل فلك فارت عليه، فإن دخل فلك يبقى الحنس لا حنس لأنه علق الأمر بإيش بالمشيء. علق الأمر بالمشية، فإذا قلنا بقولنا عباس في التفسير الأول واذكر ربك إذا نسيت يعني واذكر ربك بقولك ان شاء الله إذا نسيت بعد تذكر ولو بعد عام. أنه لا يحمس، أنه لا يحمس، وهذا طبعا ضعيف جدا، ودلاله ضعف فيه ظاهرة في كتاب ربنا جل في علاه، ثلاث الضعف ظاهرة في كتاب الله جل في علاه، لكن يا ترى أين الضعف في كتاب الله جل في علاه على هذا المذهب؟ عليكم السلام عليكم هو نسي لكن أخذ ما أغبت الإيمان جيد تعرف يا استاذ مالي ما تعرف وجيب أنا ولا وما زالت الحال عليكم موجودة. وجيب أن ما زالت الحال عليكم موجودة. حتى يا ما زال من بعدك لا يريد الاحاله ديت قلت عنده قلت قلت الان قول النعباس في التفسير الاول واذكر ربك اذا نسيت يعني اذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله في الأمر المستقبلي الذي تكلمت عنه ولو بعد عام قل إن شاء الله لا تحنس قلت هذا ضعيف ومن كتاب الله ما هو ظاهر على ضعفه هذا سؤالي الإشكال أنا كنت سأجيب لكن يعني ذو جد ممكن ننظر هل إجابة موجودة أم لا فوارس الميدان هنا كثر أجيب حتى اشرف أشرف يعني متعة اللغة العربية تعرفها في لساني وقلمي المبري فهل طيب أجيب يعني أجيب أنا الآن نجيب حتى ماجد يستعديني لأجيب أو خلاص آت بها أنا أعرف أنا أعرف قلت لا أعرف أن الإجابة عنده فماذا أفعل ففض فوق شكر الله لك وأحسن إليك ما قلت لك ممكن أترك أنا المجلس وأمشي ما رأيك خلاص أجاب بها جهاد وكنت أعلم أنها عنده قال قال الله جل فعلاء فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس إن وجدناه صابرا نعم العبد فخذ بيدك ضغصا تعالوا الآن نظرا أن يجلدها ماء، يأخذ الشمرخ الذي فيه الماء دخضا وض به ولا تحنس، يعني لا تكون حنسا. لو كانت المشيئة أنها جائزة لبعض السنوات، فلقال له الله دل انت تعلم أن الله ييسر على يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لقال له قل إن شاء الله ينتهي الأمر. وهذا ايسر من أن يضربها. يعني بمائه شمروخ مثلا ضربه واحده لانها ايضا مؤلمه ليست بالهينه مع انها احسنت الى ايوب عظيم احسنت الى عظيم فلا تكون المكافاه أن تضرب والضرب على ما فيه من الايمان فيه من الاهانه فهنا الله تعالى حتى لا يحنث قال له فخذ بيدك بغصا فاضرب به ولا تحنث فلو كان لامره وقال قل ان شاء الله وينتهي الامر لو كان كلام ابن عباس صحيح في هذا الباب وايضا لو كان لخيل لسليمان قل إن شاء الله يعني بعدها فالحاصل أنه هنا في قوله فخذ بيدك دغصاً فاضرب به ولا تحنث دلاله هذا جدا أنه يحنث لأن المشيئه هنا أو الإسناء لا يفيد ولذلك علماء هنا اشترطوا اشترطوا في الاستثناء شرطا ظاهرا اشترطوا في الاستثناء شرطا ظاهرا هو ان يكون موصولا بالكلام لا يفصل بينه وبينه شيء أن يكون مفصولا بالكلام لا يفصل بينه وبينه وبينه شيء نعم قال فخذ قال الله تعالى فخذ بهذاك ضغطا ولا فضل بي ولا تحنس قال واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى اي يهداني ربي لاقرب من هذا رشدا وقل عسى اي ربي لآخر أنا أرى أن التوفيق هذا لا يكون إلا من الله للفعلاء <تصفيق> لا يكون التوفيق هذا إلا من الله للفعلاء والعلم لا يفتح الله به على كل أحد كما قلت لكم قد قد يحمل المرء علما لكن لا يفتح عليه فيه لا يفتح عليه فيه لكن أن يحمل ويفتح عليه هذا هذه علاقة بين القلب وبين الرب لذلك ابن عباس قال إنما إنما يؤت المرء الفهم بنيته ولان نبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس ماذا قال قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل هذا الاصل هذا الاصل هو الفقه ولذلك النبي ماذا قال قال انما أنا قاسم والله معطي والله معطي وعطاء الله عطاء الله دائر على ما في القلوب عطاء الله دائر على ما في القلوب كما قال النبي صلى الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفا وأنقاه قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفى ثم نظر في قلوب العباد بعده فورد أصفا وأنقاه أتقاه قلب أصحابه أو قلوب أصحابه فاستفاهم لصحبته نعم. وهذا صحيح وهذا صحيح والفتح من الله جل في وليه كما قال موسى عليه السلام ستردني صابرا إن شاء الله ولا أعصي لك نعم ولذلك العلماء قالوا في التوقيت في الاستثناء على قول ثلاثة اختلفوا فيها القول الأول لا يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام وهذا جاء عن أحمد وجاء عن أكثر الفقاء وهو الراجح الثاني أنه يصح ما دام في المجلس قالوا حسن وطووس عن أحمد والثالث لأنه لو استثنى بعد سنة جازا قالوا مجاهد سعيد بن دبي وهو قول عباس رضي الله عنه وارضاه الإمام الطبري يعني قد من حسن ظني بن عباس قال يقول ذلك تبركا لكنه يحنس يقول ذلك تأسيا بقول الله لا فعله ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا يا شاء الله تأسيا بأمر الله جل لكن لكن يحنس لكن يحنس نعم والصحيح الرائع من الاقوال الثلاثه هو ان الاستثناء لابد ان يكون موصولا الا بكلام من, من نفس الكلام الفصل يسير من نفس الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عن, عن اشجار مكه قال قال لا يختلخ لها ولا يقضت شجرها فقال قال العباس الا الا الإزغر. إلا الإزغر لخيننا. الا نسخر لخيلينا الا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاسخر قال ابن عب... قال العباس الا بالخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فكان فيه الفصل فصل بين كلام عبدالس وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جلال فعله واذكر ربك إذا نسيته وقل عسى أن يهدان ربي لأقرب من هذا رشد الله أكبر اللهم اهدنا الله اللهم لاقرب من هذا رشدا اللهم اهدنا لاقرب من هذا رشدا اللهم اهدنا لاقرب من هذا رشدا اللهم امين ربي يعني. وقل عسى اي هدين قال واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى اي ربي لاقرب من هذا الرشد ولمعنى هذا معنى ان كما قال علماء هنا عسى يعطيان ربي من الآيات والدلالات على نبوءه ما اكون اقرب في الرشد وادل من قصه اصحاب الكهف لان اصحاب الكهف طبعا كانت ايه باهرة قاهره على مثلها يؤمن الناس فيقول فإن الله الذي فعله سيعطيني آية فوق هذه الآية التي على مثلها يؤمن الناس وما ذاك إلا, إلا لرحمة النبي بالناس إلا لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الكفار قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك قاتل نفسك شوف انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا أعلم أن الله سيعطيني بآية أعظم من هذه الآيات الأعجيب, الأعجيب هذه الآيات في قصة أصحاب الكهف سيعطيني الله عن فعله ما هو فوق ذلك على مثله يؤمن الناس وهذا من حرصه الشديد على إيمان الناس كما وصف أنه يجرون الناس بالسلاسل إلى الجنان وأيضا كما وصفهم هم كالهمل يعني تسخطون في النور ويأخذ بحجزهم خوفا عليهم هو الذي قال انا نذير العريان قال أنا نذير الأوريان بابي وامي اللهم ردنا اليك رداً جميلاً اللهم ردنا رداً جميلاً لا رد بعده ولا ولا ولا ولا, ولا تقعص بعده ولا تراجع بعده ولا فتنة بعده أنت أرحم الراحمين اللهم إننا نسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضرائع مضرة ولا فتنة مضل اللهم إننا نعوذ اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة في غير ضرائع مضرة على فتنة مضلة اللهم ان نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير راه مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين رب العالمين قال عسى يعطيني ربي لا تربع عسى ربي يعطيني من هذا رشدا وفي والمعنى الثاني أيضا أن قريش لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بخبر بخبر أصحاب الكهف قال غدا أخبركم وجاءت وتأخر عنه الآيات ثم قال أمره الله جل فعلا بعدما قال ما نزل إليه من الآيات قال وقل عسى أن, أن يعرفني رب جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهتي الرشاد وإن كان الأول هو الصحيح الظاهر بأن قول الله جل لأمر النبي أن يقول واذكر ربك إذا نسيت أو عسى أهديني ربي إلى من هذا رشدا أن نقول أن الله على يعطيه من الآيات ما على مثل على مثل يؤمن الناس أيسر من هذه الآيات لأنه سيد الخلق جميعا وكانت هذه الآيات عظيمة التي لكل زمان ومكان جاء القرآن وتنزيل القرآن قال ولبثوا فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهذا جلس بالسنين التي التي جلسوا جلسوا فيها قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولو يشركوا في حكمه أحدا قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهذا العدد الصحيح قال قل, قل الله أعلم بما لبسه هنا ما قال قل الله أعلم بما لبسه ابن عباس يرى أنهم لم يلبسوا مثل هذا الوقت وإلا لما قال الله أعلم بما لبسه يعني أنكر أن يكون ذلك هو التوقيت الذي لبثوه والقول الثاني هو قول مجاهد والضحاق وزيد قالوا أنه يعلم أن سفنة سنين وزادة وتسعة هو المقدار ما لبثوا هذا هو القادر الذي الذي لبثوه من يوم أن دخلوا الكهف قول سنين نعم لم يقض سنة قالوا سنين على ما قالوا في أيامنا وشهورنا أو سنين قال الله جلال ولا ولبث فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا وزداد تسعة وهذا كما قلت الصح في هذا الباب أن هذا مدة لبسهم في الكف فقال بعض العلماء في قوله ولا يثبت في 300 سنه اسد و9 قل له اعلم بما لبثوا بملابس ان اهل الكتاب من نصارى النجار قالوا هذا من موتين إلى يوم ناس ادعو مناظرون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحاب الكهف وهذا ليس صحيح فرد الله عليهم والله اعلم قل له اعلم بما لبثوا يعني من مده ما ماتون إلى, مد الى الى الى هذه أو هذه المساله بين نصارى النجران والنبي صلى الله عليه وسلم لكن المدة من يوم دخولهم الكهف إلى أن أعيقظهم الله وعلا كانت المدة ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعان قال أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع يعني ما أبصر الله ما أسمع الله يعني لا يخفى عليه خافية فإن سمعه أحاط بكل شيء وبصره أحاط بكل شيء قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن خولة تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديثها ويخفى علي بعض حديثها قالت فأنزل الله لفعلها سمع الله القول التي تجادرك فانه لا تختلف عليه اللغات ولو تكثرت الأصوات وتالفت الدعوات بصره أحاط بكل شيء اسمع به وابصر ما أبصر الله تعالى فان بصره أحاط بكل شيء كما قال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا بغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه قال حجابه النور في روايه قال حجابه النار لو أح... أ... أ... أ... لو كشفه لاحرقت صحاحات وادي منتهى له بصره من خلقه ومعنى قولنا بالاتفاق وبصره ينتهي الى جميع الخلق قال الله تعالى قل لو اعلم بما لبث ولو غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حقنه أحدا ما لهم من دونه من ولي من نصير من معين من معضد من من من كان من كان الله معرف من عليه وأنت إذا نصرك الله ولا فمن يكون عليك وأنت إن خذرك الله فمن يكون لك الغرض المقصود لأن الله بين بانه من كان الله له فلا خوف عليه ولا قال ما لهم من دونه من ولي الله ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اليهم تموتوا يخرجونهم من النور الى قال ولا يشرك في حكمه احدا ولا يشرك في حكمه احدا لا واضح جدا على ان التشريع باد الله جل في علا ولا شريك مع الله في التشريع قال الله جل في علا قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله قال الله تعالى انا له الخلق والامر تبارك الله ربه رب العالمين فالله وحده لا شريك له الذي قال قال ولا يشرك في ولا يشرك في حكمه احد واذا قضى امرا قال له كن فيكون ولا احد يملك شفاعه عنده ولا يملك من قطمير والله على كل شيء قدير الفراده المنبثقه الرد على الجبرية لأن الله للفعلاء جعل القول من مقول الرجل وجعل المشيئه له حتى قال إلا يا شاء الله فمشيئته تكون تابعة لمشيئته بعد الطاع استجاب الدعاء وانظر هذه اللطيفة التي تعرفها في قول لا تقول أنني شيء إن إني فعل ذلك هذا إلا يشاء شاء الله فإن اطاعت وفعلت ذلك اذكر ربك اذا نسيت اخذ العسى ايها ربي لا من هذا بعد ما اتي يدعو ويستجاب دعاء فهي الدعاء اداب ومقدمات منها كما قلنا التوسل وايضا عمل طاعه قبل قبل الدعاء الذات السمع والبصر لله جل في ألا. أشيلكم من أكبر الكبائر. أشيلكم من أكبر الكبائر. هل هل أربعة متأكد؟ يعني شاف علود. لا يكتفي المرء بمنزلة واحدة لا يكتف المرء بمنزلة واحدة اللهم أمين حفظك ربي وحفظه الله جل في علاه والله هذا أنين عاصم يريد أن يتوب ويريد أن يرجع إلى ربي وفيه جزاك الله كل خير حبيبي لأنه فيها سلاء طب كده او 3 لا انت تمام ليش ما رديت اقول عسى ايه دعني ربي لا من هذا الرشاد لا من هذا الرشاد يعني يعني هنا ايه بعد ايه بريت بريت يا رفع الله مقامك واحسن اليك شكر لك هنا اصلا في قوله قل عسى يهديني ربي إلى من هذا رشدا كل ما كان أقرب يعني كان أرقى وأعلم ضم المنازل بعضها إلى بعض ضم المنازل بعضها إلى بعض. لا يكتفي بايه واحدة لا يكتفي بمعجزه بمعجزة واحدة بل يريد معجزات ثم بعد ذلك يتسع المقام حتى تكسر يكسر الأتباع فتتفع عند الله درجات شخص يقاطع آخر لأنه يتهمه بمعاكسة امرأته وكذلك يشيع أنه عميل يبلغ عن إخوانه هو وزوجته. استغفر الله استغفر وكل هذا فيما يبدو بغير, حق بغير وجه حق فهل يحل له مقاطعته وهل يكون من غير المغفور لهم ليلة نسي هو الحق أن نقول يعني هذا هذا الجهل الجهل بالدين هو الذي فعل ذلك أولا سنمشي معك على أن المسألة حق على حقيقته سنمشي معك على أن المسألة حق على حقيقته فإن كانت حق على حقيقتها فما الذي عليه دينا الذي عليه دينا أن يذهب اولا يتحقق هذا الظن الظن, الظن لا يتبعه أحكام قلنا لا ما في ظن تغلب ظن ده يقين طيب إذا كان يعني يقين وأنه رجل عميل وأنه هو يقين على ذلك يبقى إذا واجب عليه الآن النصح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال الله ورسوله والأئمة المسلمين وعمتي لابد أن يسمع لهم لابد أن يكلمهم شوفوا سأقول لكم أمورا سريعا تفهمونها كعب بن مالك تخلف وفعل كبيره كعب بن مالك تخلف وفعل كبيره تخلف عن غزوه إيش كبوك والثلاثة وكانوا بدريين حتى الاثنين الاثنين كانوا من, من, من أهل بدر فما الذي حدث هل, هل النبي وسلم انزوا عنهم هم تخلفوا انزوا عنهم حتى المنافقون انزوا عنهم ولا كلمهم يبقى أول شيء يسمع منهم ينظر ما في الأمر ده الدين الدين وإلا لو لو في هواء الهواء هو اللي بيتحكم وتبقى مشكله كبيرة جدا مش هيقبل عند الله حتى يعني هو هذا الذي افعله لن يقبل عند الله فهو الآن لو كان دينا حقا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادينه النصيحه ادينه النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله وامه المسلمين وكتابه وامه المسلمين وعمتهم قال ولائمه المسلمين وعمتهم مراء منكم وكان فليغيروا بيقته ان استطاع فبلسانه فالمستطاع فبقلبه فالاصل في ذلك المراجعة قال ما هذا يا حاطب قال ما هذا يا حاطب النبي حتى في مسألة ترك المستحبات عاود عندما قال ابن طالب كيف, كيف لا تقوم الليل قال أروحون بيد الله إن شاء إن شاء ردها وإن شاء, وإن شاء مسكها سكت النبي الحجة مع عليه شوف شوف فضرب النبي على فخذي ضرب على فخذي ما رد عليه ومشى وولى وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما رد عليه بشيء شيء ما عاوده قال أروحنا بيد الله إن شاء بعثانا وإن شاء قبضه البلال قال يا بلال أينما قلت احنا سيبينك بالليل لنا الليل عشان نستيقظ الفجر يا بلال أينما قلت؟, أينما قلت قال يا رسول الله أخذ بنفسي أمن أخذ بأنفسكم انتهى حجة معه فأول شيء لابد يسمع له لأمر الثاني لابد أن ينكر على النصيحة ويعاود النصيحة بعد النصيحة ما أحد يعلم متى النصيحة تقع في القلب حقا وتكون وتكون نافعة ناجعة أما مقاطعة ابتداء فهو آثم بذلك مقاطعة ابتداء هو آثم كيف آثم يا رجل ده غير على الدين قلنا هذا اصطناع مصطنع لأن الغير على الدين رسمها الله جل في علاه وقد اكون منصفا واقول لنا وجهان ونظران عينان العين الأولى لو كان صديق مزاد زالت تصل الدين فاكيد هيقول له الاجر في ذلك عند الله جل وعلا لكن لما استخدم الطريقه التي لم يشرعها الله جل وعلا قد يبطل اجره في ذلك لأن, لان النيه الصالحه قد يساب عليها لكن العمل الفاسد المخالف لطريقه الشرع ممكن يرجع عليه بالبطلان لكن ان شاء الله لا يرجع عليه بالبطلان الوجه الثاني انه لم يستخدم الطريقه الصحيحه التي رسمها الله جل وعلا له في هذا الباب والنبي قاطع قاطع كعب بن مالك وهجره ثلاثة أشهر بوحي أنت فين الوحي اللي عندك غير النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام فقط لا يهج المسلم, المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام الوحي الذي جاءك ثلاثة أيام فقط ليس لك ذلك إلا أن تكون مجتهدا وتضلعت العلم وأيضا كنت رجلا ذا فراسة تعلم أن من أمامك لو خرجت واستأنست عشر سارج كما رجع كعب بن مالك لا لا كذلك وأن أن تكون كذلك في هذا الباب نعم أما بالنسبة للنصف شعبان والله قد قد يكون من المشاحنين قد يكون من المشاحنين اذا الى الى كتاب الرهن ختام باب الحج فروع على التفصيل في باب الحج و ينال الحمد لله تفصيلا وان حلف المحجور عليه يعني المحجور عليه المحجور عليه قلت